يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق اقذ كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 110. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما مَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقِطُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ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 119. لذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم